سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أيضا الله رفور الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا ألم يعلم أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو الدواب الرحيم؟ وقل اعملوا وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسول والمؤمنون وستردون الى عالم الغيب والشهاده فينبهكم فينذرككم بما كنتم تعملون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 وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحرفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على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 بنيانه على شفاجر في نهار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين والله عليم حكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواههم